هو فرض على الاعيان فرض على الأعيان أي لا يسع أحدا من المكلفين أن يجهله كعلم التوحيد العلم المتعلق معرفة معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله وكعلم اصول الدين. الصلاه والصيام والزكاه والحج لمن خوطب بذلك لمن خوطب بذلك يعني من كان من اهل الصلاه ففرض عليه ان يتعلم الصلاه وكيفيتها ومن كان من اهل الصيام كذلك ومن كان من اهل المال خطب بعلم الزكاه ومن كان مستطيعا الحج خطب بعلم الحج فهذا فرض عين عليه لا يسعه ان يجهله واي شيء صار في حقك من العلم الذي هو فرض عين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 لكنها تزاحم علوما أفضل منها العلوم مفضولة إلى زاحمة العلوم الفاضلة حروب وأصل العلوم الفاضلة علم التوحيد واصول الدين النوع الثاني والقسم الثاني علم هو فرض كفاية عن الأمة بعمومها إذا قام به البعض سقط الابن عن الآخرين وإذا لم يقوم به من تقوم به من الكفاية الجميع إلا من قام به بمعنى أن الأمة بحاجة إلى عشرة علماء مثلا أو إلى عشرة قضاء أو عشرة فرضيين، ولم يوجد هذا العدد، ما يوجد إلا ثلاثة أو أربعة مثل. هنا تأسف الأمة لأنها قصرت في ذلك، إلا من كان له عز أصلاً. أما من كان قادرا على ذلك ولم يسعى في تحصيل هذا الفرض، فهو آثم. ومن سعى في تحصيل ذلك الفرض، فهو ماجور عند الله عز وجل وهو ساع في سد الدهره على امه الاسلام كعلم القضاء وعلم الفتيا وعلم الفرائض وعلم الاصول ونحو ذلك والأمة اليوم في فقر شديد وافتقار عظيم لهذا العلم حتى في علم التوحيد هناك افتقار في الأمة وهناك فطر حقيقة وذلك بسبب اللوثه التي وقعت من التفصيل أو التفريق بين علم الفقه وعلم العقيدة ولهذا ليس بعجيب تجد في هذا الزمان برجل يقول لك أنا مالكي المذهب اشعري العقيده صوفي السلوك لاحظ هذه الخلطه الان وكان كل جزء من هذه الاجزاء له مصادره خاصه به ونحن نعلم يقينا ان اهل الاسلام مصادرهم الكتاب والسنه على فهم الصحابه الكرام رضي الله عنهم اجمعين ولهذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خير ونفقه في الدين المخرج في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه المقصود به فقه الإسلام التوحيد والصلاة والصيام والزكاة والحج والإيمان بمراتبه الستة والإحسان شرائع الدين الإسلام برمته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 وظهر بعض أفراد هؤلاء في القرن الثاني انما ظهر الرجال الفقهاء ومن ناحى نحوم وإن كان هؤلاء كانوا يسيرون حتى في علم متقدم كانوا أخطاء السبيل بتأويلات فاسدة أوقعتهم في الارجاء الشهد ان الفقيه كان يغلب علم التوقيع.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 فلابد أن نستطرح بهذه الحقيقة عندما نقول الفقه في الدين لا يتبادر إلى ذهنك الحديث عن فقه الأحكام الحلال وحرام وفقه المعاملات من بيع وشراء واخذن وعضاء ونحدات المقصود بالفقه في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم علم الشريعة وأصله علم التوحيد علم التوحيد والنبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان هذا العلم يقل في اخر الزمان كما في حديث ابي هريره وانس في الصحيحين فيما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعه قال لا تقوم الساعه حتى يقل العلم ويثبت الجهل الجهل بماذا بكتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم الجهل بأصل الاصول التوحيد وهذا اليوم الاسد الشديد فاشل في امه الاسلام فنجد أقوام يعرفون أقوال المذاهب ويطوقون بالكلاب والقبوض ونجد آخرين يوصفون بأنهم من أصحاب العلم الأصول ويحفظون كذا وكذا من المتون في هذا الباب وفي هذا الفن ومع هذا يشرع من دون الله جل وعلا ويخدم الطاغوت ويظن أنه على شيء تسمى الله العافية والسلام كل هذا من أجل الانفصال الذي وقع. فالجهل اليوم ثابت وفاشل في علم محمد عليه الصلاة والسلام مع تسارع عجيب شديد في علوم الحياة الدنيا منافسة كبيرة جدا الآن. على مستوى الصغار والشباب وكبار السن الكل يتنافس في هذه العلوم بكل انواعها وما ذلك إلا لأنه صارت مضية للحياة الدنيا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم على آخرتهم غافلون وصارت همة الناس مصروفة إلى الحياة الدنيا بخلاف همة السلف كانت الهمة مصروفة إلى الدار الآخر إلى ما يقضي الله تبارك وتعالى لهذا كانوا يتنافسون في ذلك ويعدون من وفقه الله تعالى إلى التفرغ لهذا العلم الشريف أنه على خير عظيم ويتمنون أن يكونوا مثله أما الان فالعكس تمام إذا قيل فلان متفرغ العلم الشريعه ليحفظ ويضبط ويسد هذه الثغره الواضحة البينة في أمه محمد صلى الله عليه وسلم تسمع من بعض من يقول فلان عاطل، فلان بطال فلان كذا وكذا ويرمى بالعظائم بل حتى من بعض المتسجبين للعلم يرمونه بلا يقنسوا الله العافيه والسلام وهل جمع سعيد بن ذبيح وسعيد بن المسير والحسن البصري وعبد الله بن المبارك وامثال هؤلاء ائمه ومن بعدهم قتاده والزهري وهذه الطبقه وشعبان وسفيان وسفيان والأعمش وطبقه مالك وطبقه الشافعي وكذلك طبقه ابي حنيفه واحمد فجمع هؤلاء العلم الا بالتفرغ له ايما قد يقول لو شغلني لاهلي بشراء الخبز ما جمعت هذا العلم بشراء الخبز يريد يا ولد هذه الخبزه اشتري خبزه يدل على غاي التفرغ الذي كان عليه هؤلاء الا يمن وكانوا في سويداء عيون طمه ترفع عليهم الابصار لما كان هذا العلم بهذه المساتب كانت التنافس فيه عظيما جليلا حتى كان بعضهم يذم من يدخل على السلطان لكي يتولى له بعض الاعمال وان كان ليتاكل به في الدنيا ليستعين به على العلم كانوا يذمون امثال هؤلاء وهذا الذم مشهور فاشل عند السلف هذا والخليفة كان يأمر المعروف وينهى المنكر والجهاد قائم في سبيل الله وشعائر الاسلام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 كتاب وسنة وابن عريا من كبار المحدثين من أئمة المحدثين قال عنه من المبارس زل حمار العلم في الطين زل حمار العلم في الطين عدوها زل فكذا بالدخول على أقوام قد غيروا شرع الله عز وجل وحكموا الطاغوت بل وفق ذلك يحمون الشرك بالله عز وجل ويدعمونه ويؤمنون انهم ويحولون بين الناس وبينهم ان يدعوهم الى الله جل وعلا ولو ذهبت الى مكان من تلك الامكنه الأم الأم لمجرد ان يقال هناك فتنه اعتقلوه مع أن الفتنه الموجوده هي الفتنه الكبرى الشرك بالله جل وعلا والامر كما قال علي رضي الله عنه ما ينسب اليه ولو ان أهل العلم صانوه صانه وهنا كلام جميل لمعاد بن جبل رضي الله عنه قال تعلموا العلم فان تعلمه لله خشيه وطلبه عباده ومدارسته تسبيح والبحث عنه جهاد البحث عنه جهاد وتعلمه لمن وتعليمه لمن لا يعلمه صدقه وبذله لأهله قربة وهو الانيس في الوحده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 الناس من جهة التمثيل أدفاء أبوهم آدم والأم حواء نفس كنفس وأرواح مشاكلة وأعظم خلقت فيهم واعضاء فإن يكن لهم في أصلهم نسب يفاخرون به الطين والماء ما الفضل إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاءه وقدر كل امرئ ما كان يحسنه وللرجال عن الأفعال ثيماء وضد كل, كل, كل امرئ كل ما كان يجهله والجاهلون لأهل العلم اعداء ففز بعلم فعش حيا به ابدا فالناس موتى وأهل واهل العلم احياء الناس موتى هذا الميزان عند الصحابه رضي الله عنهم الناس موتى من الاحياء أهل العلم طالبه ومعلمه والساعي فالناس موتى وآهل العلم أحياء وهذا مستقل قول النبي صلى الله عليه وسلم في, في, في الصحيحين حديث أبي موسى لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى ثلاثة اقسام كقسمه الأرض مع الماء النازل من السماء قال عليه الصلاه والسلام مثل ما بعث يا الله بي من الهدى والعلم كمثل أرض أصابتها السماء فكانت منها طائفة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير وكانت منها طائفة أجادب أمسكت الماء على الناس فسقوا وزرعوا ورعوا وفي روايه والشرين وكانت منها طائفة إنما هي قيعان هذه الميتة بالله إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فذلك مثل ما بعثني الله به من هدى والعلم ومثل من لم يرفع بذلك رَأْسًا ولم يقبل هدى الله الذي أُرْسِلْتُ به وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ يقول علي رضي الله عنه تفز بعلم تعيش حيا به أبدا فالناس موتى وأهل العلم أحياءوا الناس موتى وأهل العلم قال العلم آداب نذكر بيتين ينسبها أهل العلم إلى الشافعي رحمه الله تعالى جمع فيها آداب طالب العلم والأمور التي يحتاجها في هذا الطلب قال اخي لن تنال العلم إلا بستته اخي لن تنال العلم الا بسته اي بسته امور سانبيك عن تفصيلها ببيان ذكاء ذكاء الفطره وهذا الذكاء يظهر في حرص الطالب على ما ينفعه بان يبدا بالاهم ثم المهم يبدا بالفاضل ثم المفضول أما إذا نعيش الإنسان بالذكاء وتراه يضيع الأصول ويشتغل بالفروع فهذا غبي ليس بذكي وإن نعته الناس بالذكاء إذا رأيته لا يستطيع ان يرتب الأولويات في العلم فهذا غبي وإن حاز في الدنيا أعلى الشهادات والمراج ولهذا رب رجل يقال عنه غبي من المسلمين يبزوا الكافرين بكل أنواعهم بل وبأذكيائهم لأنه عرف الله وهذا غاية الذكاء أعظم الذكاء أن تعرف الله وأن تعبد الله على بصيره لأن الذكي هو الذي يعمل ما طلب منه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا ماذا أراد الله أراد أن نعبده فاشتغل هذا بعبادة الله جل وعلا ذكاء وحرص الذكاء وحده لا يكفي فقد يصحبك ذكاؤك في تترة المحفوظات لكن مع عدم الحرص تفلت عليك هذه المحفوظات فلابد أن تكون حريصا أن تري الله جل وعلا من نفسك صدقا وحرصا على ضبط هذا العلم وطلبه هناك قصة مشهورة عند أهل العلم لسفيان الثوري وشعبه. هذه القصه تعكس لنا ما كان عليه السلف الصالح من الحرص على طلب العلم وتعلموا هذا عن الصحابة رضي الله عنهم واسلافهم وقد قص الله تعالى علينا رحله موسى عليه الصلاه والسلام الى الخضر عليه الصلاه والسلام ليطلب العلم لما علم ان هناك من هو اعلم منه ارتحل اليه وهانا بالمسكوت كما في الصحيحين قل لو أعلم احدا هو اعلم مني بكتاب الله تبلغه المطيه ارتحلت اليه ورحل جابر في طلب حديث ورحل احمد إلى اليمن إلى عبد الرزاق ليأخذ حديثا وهذا كان شائع عندهم أن يقطع الإنسان أيام وليالي ويتجشم الصعاب ليطلب حديثا بل ليس بعجيب أن تجد في تراجم بعض الرواد أنه ارتحل مثلا من البصرة إلى مكة ليطلب حديثا هو موجود بالبصرة لكن الاسناد الأعلى بمكة فيذهب الى هذا الاسناد فقط ليعلو اسناده لتقل الانفس بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فيزداد شرفا بذلك هكذا كان السلف ولهذا تقرا سيره العزه والكرامه والرفعه وعلو المكان تقرا هذا في سيرهم وفي تاريخهم اما الان تقرا ذل وهوان وخوار وضياع وضلال وفساد انتشر في البر والبحر هذا كله حاصل آن بسبب ان الامه ضيعت سر عزتها هذا العلم هذا الوحي الكتاب والسنه بهذا تعتز الامه إذا التفت حول هذا الامر الكتاب والسنه رفعها الله جل وعلا ودافع عنها ومكن لها في الارض اما اذا تركت هذه العلوم واشتغلت بعلوم الحياه الدنيا صاروا إلى ما ترون الآن. صاروا إلى ما الآن. من سقط المتاع إلا من رحم الله وقليل ما شعبة وصبيان اتفق أن يذهب ليطلب الحديث من الإمام الاعمى سليمان بن مهران. سليمان بن مهران الأعم. وكان عزيز الحديث يعني لا يحدث بكل سهولة وهذا كان بسبب تربية الناس على الجد والاجتهاد وعدم ابتذال حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فالأمر اذا عرفت أنه ما تنال إلا بمشقة تحرص عليه أكثر وفي نفس الوقت تندفع عنه النفوس البطالة النفوس الدنيئة النفوس التي تريد, تريد الرياء وتريد السمعة تريد التكثر انني حدثني فلان وعند أحاديث عن فلان ما يريدون هذا يريدون أن, أن يحدثوا الخلص الذين تندفع بهم الأمة بإذن الله جل وعلا فإذا شق الطريق أي أصبح شاقا النفوس البطالة تتقاعس عنه وتنصرف أليس كذلك؟ وتظهر النفوس التي عند همة عظيمة تسلك في هذا السبيل مع وجود المشقة فيه فعندما اتوا عند بابه وطرقوا الباب وعرف انهما يريدان الحديث اطلق وراءهم كلبا يجري فأخذ يجريان في الطريق وتخيل هذا المنظر الان شعبه وسفيان الثوري كل واحد منهما نعت بامير المؤمنين في الحديث وفي يدي الكراسه والقلم ويجري في الطرقات وهذا الجري ليس بغريب في ذلك الزمان حتى كانوا يقولون إذا رأيت من يجري في الطرقات فهو أحد رجلين إما مجنون أو طالب حديث إما مجنون أو طالب حديث يجري لأنه يخرج من الحلقة الفلانية ليدرك الأخرى ويخرج من شيخ فلان يجري إلى الآخر يخاف أن يقوته المجلس فلان يعلم أنه سيفدأ بعد العصر وما بقي على العصر دقائق ولو مشى ما أدرى فمضطر أن يجري لكي يدرك ذلك المجلس فلما كان من الغد رجع مره اخرى اليوم لو قلت لرجل يا اخي اذهب ما عندي لك وقت وكنت مثلا مشغول او مهموم او نزلت بك نازله ولا يعرف بها فتكلمت معه بشيء من الكلام الخشن مما هو مقتوى طبيعه النفس البشريه ليس كل انسان يسيطر على نفسه بكل وقت فاذا سمع من لمن يا اخي اذهب يا اخي تعال غدا يا اخي ذهب والف فيك قصيدا والف كتيبا او كتابا في مناقب اهل العلم من السلف وفضائح الخلف وتسمع عجائب مثل ذلك رجع سفيان الثوري وشعب مره اخرى من الغزوا طمطت وراءه ذل الكلب مره ثانيه ومره ثالثه وهم مصرون كل يوم ياتون ومستعدون للجدال فلما كان يوم من الأيام أتيا واقترب من الباب وهم مستعدون للجري فما رأوا شيئا وما سمعوا كلبا ينبح وراءه ووجدوا الباب موارا فقال أحد والأخ هذه فرصة لن نجد سواها فدفع الباب ودخل على الأعمش وهو في مجلس التحديد فلما رآهما بكى فقالوا ما يبكيك قال مات الذي كان يأمر معروفنه على المنكر يقصد الكلم مات الكلم فجلت واخذ من حديثه صنصرة هشام بن عمار كذلك قصته مشهورة معروفة بترجمته باع أبوه منزله ليعطيه العلم ليطلب الحديث على الإمام مالك وكان علم لا يطلب في ذلك الوقت إلا على الإمام مالك على أبي عبد الله فهذا الاب الناصح لابنه يباع منزله لو حصل هذا اليوم يكون في محل رفعه عند قوم انفعل شيئا والا انفعل اخرى فهو محل القلب والسباب والشتائم والقدح والتنقص يعني لو أن إنسان اليوم باع منزله ليعطي ابنه الدراهم ليقضوا بعلم الطب في بريطانيا يعتبرونه هذا يعني غاية التضحيه التضحية مثالي وكذا وكذا تسمع عجائب من الثناء. لكن لو باع المال ليفرغ ابنه ليطلب علم الكتاب والسنة ويتفرغ يذهب إلى بلدة كذا فيها محدث يطلب منه الحديث ويذهب الى المكان فلاني ليأخذ علم القراءات وكذا فقالوا هذا مجنون فقد عقله كيف يبيع المنزل الذي يسكن فيه؟ لماذا؟ يعني لسان حيث أني أكل عيش؟ هذا هو المقياس, المقياس دنيوي إشاء ابن عمار والده عمار باع منزله وهذا يدل على أن هذا الأمر كان طبيعياً سائداً في ذلك الزمان أن يقترض الأب ليعلم ابنه علم الشريعة أن يبيع منزله أو بعض ثيابه ليعطي ابنه شعب يقول وربت العلم حتى بعت قصه أم القصة اللي وقشت هذا الآن تغسل فيه الملابس تستعمله احتاج فاقل اوذبا لواصل في طلب العلم باع غالب هشام بن عمار منزله واعطى هشام بن عمار المال وانتقل هشام الى المدينة ليطلب العلم قال اذا اطلب العلم على الامام مالك فلما جاء في مجلس التحديث والعلم كانت طريقه الامام مالك ان يقرأ الطالب فاذا اخطا صوبه واذا اشكل عليه شيء وجهه فلما جاء الدور على هشام بن عمار قال له اقرأ فقال لا لا أن تحدثوا وكان هشام عمار صغيرا لا يحسن أن يعرف ماذا يفعل الإنسان في حلقة العلم ونحو ذلك تقفى عليه بعض هذه المسائل أو لربما كان في بلده طريقة التعليم مختلفة عن طريقة الإمام مالك بحيث أن العالم هو الذي يحدث والطالب يكتب ويسأل نحو ذلك كل هذا شيء وارد قالوا لا أن تحدثوا فقال اقرا قال لا لا ان تحدثني فقال ويحك اقرا فإن أخطأت رددنا عليه قال لا لا, لا يا ابا عبد لن تحدثني فقال قم يا فلان فجلده خمسة عشر سوقا فقام فجلده خمسة عشر سوقا طبعا الان لو حصل هذا يقول ان منكم منفرين والدين يوسف وتسمع هذه الكلمات العجيبة لكن الإمام مالك كان مؤدبا وكان أبا لقلابه فبعد أن جلد هذا الغلام خمسة عشر صوتا أمام الناس ومن يقول لك هذا إصطاط للطالب وهذا كذا وهذا كذا بكى هشام بن عمار فقال الإمام مالك عجبا طالب حديث ويبكي طالب الحديث معروف عرض عالية جدا مستعد لكل شيء لأنه يعرف نفاسة ما يطلب يطلب شيئا شريفا عظيما لا ينال براحة الأبدان فقال يا أبا عبد الله أنا لا أبكي من الضرب لاحظ؟ يعني هو خرج مهيئ نفسه لكل شيء يقول لا أبكي من الضرب ولكن أبكي والدي الذي باع منزله وأعطان المال ليطلب العلم فكان حظه من العلم الضرر يعني هو يتأثر يتحكم لحالة والده يعني, يعني يرى أنه فشل يعني في نهاية المطاف يعني والده يعني باع منزله ولم يستفد من, من ابنه فرق له الإمام مالك أثرت هذه الكلمات في الإمام مالك فقال له أبي فقال لا قال أبحني يعني حللني سامحني فقال فقال فبمن قال بأن تحدثني عن كل سوط حديثة بأن تحدثني عن كل سوط حديثة كان الإمام مالك حدث بحديث يسيرة فإذا ظفر بها طالب علم ظن أنه جمعت له الدنيا بحدافين فحدثه الإمام مالك عن كل سوط حديثة كم حديثا حدثه خمسة عشر حديثة غنيمة عظيمة فقال هشام بن عمار بعد أن فرغ الإمام مالك من التحديد يا أبا عبد الله اضربني وحدثني ما في إشكال هكذا كانت الهمة فهذه القصص وأمثاله كبير جدا في سيارة السلف الصالح رحمه الله تضين ما كان عليه السلف من الحرص على هذا العلم وما كانوا عليه من معرفه قيمه وقدر هذا العلم الذي اصبح في هذا الزمان العسر الشديد مبتذلا لا بواقي له ولا يقلبه الا اليسير واكثر من يقلبه يطلبه على فراغاته وحسب ما يتيسر له يقدم عليه مجريات الحياه الدنيا وعلوم الحياه الدنيا الا من رحم الله وقليل ما هو ذكاء وحرص واجتهاد حرص واجتهاد لا يكفي الحرص وحده لابد أن تجتهد تجتهد في مجاهدة نفسك عن الراحة والدعاة والسكون، تجتهد في مجاهدة نفسك إذ تدعوك إلى الملل والسآمة أو إذ تهول لك الأمر أنك لن تستطيع أن تحفظ تجاهدها. والله تعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لماعن محسن قال وبلغه ذكاء وحرص واجتهاد وبلغه بلغه ما يتبلغ به الانسان في طلب العلم النفقه لنح ذلك والاسف الشديد طلاب العلم في هذا الزمان ايتام بالاسف وهذا حقيقه يا اخوان هو حقيقة يا إخوان عن ما اقترفت أيديه لما صارت الهم مصروفة إلى علوم الحياة الدنيا وجدنا من ينفر على طلاب الحياة الدنيا يعني الآن لو قام إنسان وقال أنا ولدي ما دخل المدرسة وباقي عليه مئة ألف لتسجيله وعشرات يدفعون هذه مأساة, مأساة عظيمة ومدرسة مشكلة كبيرة والله المستعان. لكن لو قام طالب علم لا يقوم أحد الموثقين على فلان فإن فلان ينفع الله جل وعلا به ويرجى منه خير لهذه الأمة تجلس لفَقَ يميني سلفة يمينه وشمال نضرب أخماس بأسداف وهذا أقول بسبب أن الأمة عظمت علم الحياة الدنيء فصارت النفقة في ذلك ويكثر محبة إلى النفوس في زمان السلف لا كان امر مختلف كان معظم علم الشريعه لكن ينفقون على طلاب العلم عبد الله بن مبارك كان تاجرا اغناه الله عز وجل يقول والله ما في همه الا المال ولكن ينفق على فلان وفلان وفلان طلاب العلم الكبار في زمانه يقول فان لو تركنا هؤلاء الى دنياهم يعني انشغلوا بتحصيل متاع أبنائهم وأرزاق ونحو ذلك قال خسروا أنفسهم وخسرتهم الأمة هذه للنظرة القوية الكبيرة من عبدالله مبارك وامثال كبير لذلك الزمان وصحبة أستاذ صحبة أستاذ مسألة مهمة مسألة الملازمه بالشيخ مسألة مهمة جدا الملازمة تقسب الإنسان صفات محمودة جعلها الله تعالى في أهل العلم هم يتفاوتون في ذلك فكل واحد من أهل العلم عنده صفات. إما في صمته أو في أسلوب إلقائه أو في سعة علمه أو في كذا أو في كذا أنت تستفيد من ذلك وهذا لا أتى بالقفز، تأتي مرة وتغيب مرات تخبر عام وتغيب أعوام لا هذا تستفيد من صحبة الأستاذ من صحبة الأستاذ ولهذا كلما كثر الشيوخ كلما كذرت الشيوخ والإنسان كلما اتسعت صفاته الحميدة فيأخذ من الشيخ فلان كذا ومن الشيخ فلان كذا ومن الشيخ فلان كذا فتجتمع فيه خصال حميدة جدا بصحبه هذا الأستاذ وصحبه أستاذ وطول زمان طول زمان سعب صدر حلم وصبر على هذا العلم قيل محمد إلى متى هذا السؤال سوء له وهو إمام وهو إمام يطلب العلم إلى متى قال من محبرة إلى المقبره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 وهو العمل بهذا العلم وإلا فقد قال الله جل وعلا مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحماري يحمل السور وضرب الله تعالى مثلا ببلعام ابن باعورا أحد علماء بني إسرائيل لكنه صير علمه مطية للحياة الدنيا نسو الله عافية والسلام وَقُلْ عَلَى النَّبَأِ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهُ فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ قِيلَ فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ أَي تَبَعَ الشَّيْطَان وَالشَّيْطَانُ عَدُوٌّ مُبِينٌ وَيَدْعُو حِزْبَهُ أَنْ يَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ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 فان يمت قبلك كنت احسن بعده طرائق فسق ليس يحسنها بعدي ولو شئنا لرفعناه بها اللهم ارفعنا باياتك ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخرج الى الارض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب هذه حالتك مع الدنيا كمثل الكلب إن تحمل عليه يله أو تكركه يله أي هو دائما يطف الدنيا يلهت وراءه يفرق في كل شيء لأجلها حتى وإن كان ذلك شيء هو الدين والعلم والإيمان كما في حزبيريرا في البخاري تعس عبد الدنار تعس عبد الثران تعس وانتكس وإذا شيك فلانتكش إن أعطي أرضي ولن أعطى سخف هذه حالة رضية والعيابة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 إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص في القصص لعلهم يتفكرون ساء مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون إذن العمل به العمل هذا العلم يا أيها الذين امنوا لما تقولون ما لا إذن الله جل وعلا يذم الانسان الذي يقول شيئا ويعمل بخلافه وضده ولهذا في الصحيحين في قصه الرجل الذي قاه النبي صلى الله عليه وسلم في جهنم وقد اندلقت أمعاؤه اندلقت فاخذ يدور فيها كما يدور الحمار في الرحى فوري إليه اهل النار قلان الم تكن تقومون بالمعروف وتنهون عن المنكر قال بلى ولكني كنت امرك بالمعروف ولا اتيه صلى الله عليه وسلم وكنت انهاكم عن المنكر واتيه صلى الله عليه وسلم هذا يعذب في النار والعياذ بالله صلى الله عليه وسلم وفي حديث ابي هريره بن مسلم في قصه نافذه الشام في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لاول من يدخل النار ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث اصناف من اشراف العباد عند الناس من اشراف الناس من رؤوس الناس رجل آتاه الله علم، ورجل آتاه الله مال، فهو يمك، ورجل قاتل حتى قتل. الآن هذا هو العالم، وهذا هو المنفق المتصدق الكريم، وهذا هو المجاهد. هل كذلك؟ هؤلاء شعب الناس. فيأتي الله جل وعلا بهم ويعرفهم الله جل وعلا نعم فيعرفون ويقول عدم ما أنا فعلت فيها فيقول يا رب تعلمت العلم وقرات القران وعلمت فيقال كذبت فيقول كذبت انما فعلت ليقال قارئ وعالم فقد قيل والاخر يقول ليقول له كذبت ويقول انما فعلت ليقال جواز وكريم فقد قيل والثالث يقول كذبت فانما فانه يقال شجاع وجري فيسحبون الى النار والعياذ وفي لفظ خالد مسلم اول من سعر بهم النار يوم القيامه وذكار. هذا كله بسبب طلب العلم للتكثر للدنيا طلب العلم للتشهي لا طلب العلم للتعلم ورفع الجهل عن النفس والعمل بهذا العلم هناك عام يقوم العلم ثقافة يجمع معلومات يبز بها الأقرام ينال بها وظائف ينال بها مراتب في الحياة الدنيا والعياذ بالله لا ليعمل بهذا العلم الشريف العظيم والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا يقول الله جل وعلا والمؤمنون المناجم طيب من البقرة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاه قال آمنوا وعملوا آمنوا وعملوا هذا كذير القرآن إيمان مع العمل إخلاص ومتابعة يقول علي رضي الله عنه هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل إذن لابد أن نراجع انفسنا مع هذا العلم الذي تعلمنا من جميل ما ينقل عن سفيان الثوري يقول ما عرضت نفسي على كتاب الله إلا وجدته مكذبا لاحظ حل... كيف كانوا يحاسبون انفسهم فالإنسان علي أن يكون محاسبا لنفسه اليوم لأنه سيحاسب غدا وسيسأل كما في حديث علي بن الصاحبي قال صلى الله عليه وسلم منكم من أحد إلا وسيكلمه الله تبارك وتعالى كتابا بدون ترجمان فمن ينظر عينا من منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا ما قدم فاتقوا النار ولو بشق ثمن طاجر كتاب الله تجد ان الله تعالى قال في صفات والله يحبه أليس كذلك هذه الصفات يحبها الله طاجر كتاب الله انظر ماذا يحب الله عز وجل ثم انظر ماذا أنت فاعل في هذه المحبوبات والله تعالى نهى عن أشياء في كتابه العزيز انظر ماذا صنعت معا وانظر لسنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو العمل يا إخوان هذا هو العمل بهذا العلم ولهذا كان بعضهم يقول رب قارئ في القرآن والقرآن يلعنه ورب قارئ للقرآن أو رب قارئ لعنته في القرآن يقرأ مثلا قول الله تعالى ألا لعنة الله على الظالمين وهم الظالمين هو طاغوت يدعو الناس إلى عباده نفسه أو هو طاغوت يشرح للناس من دون الله عز وجل ويقرأ القرآن على لعمة الطالع على الظالمين فيقرأ لعمة نفسه بنفسه بالله الثالثة الدعوة إليه الدعوة إلى الأمرين إلى العلم والعمل فيه تدعو الناس وقبل الناس تدعو نفسه الدعوة تبدأ بها بنفسك يا أخي أنا أدعو نفسي إلى العلم ومزيد منه وفي كل يوم احدث نفسي أنني سأزداد علما بجهدي سأزداد علما بجهدي فأنت في كل يوم تقف على مسألة جديدة تعرف أنك كنت تجهلها ففي كل يوم تزداد علما بجهدي ثم تدعو نفسك للعمل بهذا العلم وهذه الدعوة تتوقف على طبيعتي هذا العلم والعمل به فقد يكون فرضا وقد يكون واجبا وقد يكون مستحبا فلا تزهد نفسك بالخير فانك لا تدري اي حسنه يغفر لك بها كما انك لا تدري اي سيئه يغفر بك بها والعياذ بالله والتقسيمات الفقهيه الموجوده الان حقيقه وان كان وإن كنا نقطع عما الذين وضعوها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 قال الله تعالى وما أتاهم الرسول فقدوه ومن هتم عنه سنتهم أما الآن هذه التقسيمات الفقهاء الأهل الشديد صار يستمر بعض الناس وبسبب بعض الفقهاء كذلك في ترقيق مسائل الدين؟ فاقول يا أخي سنة سنة إيه سنة, سنة طيب سنة يعني طيب من سنة سنة الله لك وأمر بها رسولك عليه الصلاة والسلام وحفتك عليها رسولك صلى الله عليه وسلم يعني هذا أمر يحبه الله ليس كذلك لما لا تعمل به فتقول للإنسان يا أخي اتخذ السدرة يقول يا أخي سنة, سنة طيب ما, ما أنه سنة سنة تترك ولا سنة يعمل بها أين الحرص على العمل بشرع الله عز وجل هل سنة حدثت ترقيقاً اما في زمان الصحابه رضي الله عنهم فلا ولذا لما سئل انس رضي الله عنه عن اقامه المراه لنفسها في الصلاه هذه مساله عند اهل العلم مشوره هل تقيم المراه في الصلاه لنفسها ام لا ماذا كان الجواب يقول انا انها عن ذكر الله لاحظ الجواب كيف ما ادري تقول لا ننظر هو هو واجب عن هو مستحب ما هي الصوارف وكذا نبا على شيء مهم جدا ان هذا الفعل اصلا مشروع في اصله مشروع لمن قام الى الصلاة المكتوبه ليس كذلك وهو ذكر لله عز وجل فقال انا انهى عن ذكر الله يعني دعها تقيم دعها تقيم عينك ترقق المساله هو واجب ام مستحب لانك اذا قلت لها مستحب سوف تتكاسل في القيام به وذريعتها بذلك انها لن تؤخذ بذلك ومضت المساله بعد قليل لا تقيم فهو يريد أن يصرف السائل إلى مسألة أهم من قضيه هذا واجب أن هو مستحب أن الاصل عمل بذلك لقد كانكم في رسول الله اسوه حسن قال صلوا كما رأيتموني أصلك أفضل بقاء المحليد مالك عن فهو صلى بالإقامة أليس كذلك فيقتدي به الرجال والنساء والصغار والكبار كل من خطب بالصلاة يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال انا انهى عن ذكر الله بدأها تقيم الصلاة فمثل هذه الأمور يا أخوان لابد من التنبيه والتنبه لها عندما تتكلم في قضية وتقول أن سنة ينبغي في مثل هذا الزمان أن تراقب في السنة لأن كثير من يسمع أنها سنة يتبادل الذهن بمعطيات الواقع أي دعها عمر رضي الله عنه والخبر في المصنة وسنده صحيح رأى رجلا يصلي إلى غير سترة دخل في الصلاة فاخذه بيده حتى قامه إلى سالية لاحق قام أمر اخذ بيده حتى قدمه يزعمه بلا ساره يصلي قلبه اتخذ ستره هذا التنبيه يا اخوان للتبغيض في عمل بدين الله جل وعلا سنه وواجب وفرضا يتنافس الانسان في تحصيل هذه الخير. اذن الدعوه اليها الدعوه الى العلم النافع والعمل الصالح والدعوه اليه وهذه الدعوة لها ضوابط أولها العلم بما تدعو إليه وبعضهم يسمي هذه الضوابط البصيرة يسميها البصيرة قل هذه السبيل أدعو إلى الله على بصيرة قل هذه البصيرة تتمثل في هذه الضوابط التي نجدها في كتاب الله و سنة رسوله صلى الله عليه وسلم العلم بما تدعو إليه فلا تدعو إلى ما تجهلك لأنك تكون داعيا إلى هواك ورأيك ولم تؤمر بهذا أبدا ولا تدعو إلى الظنون والتخلصات لأن الله تعالى نهى عن اتباع الظن. لابد أن تعلم أن هذا الشيء لا تدعو إليه من دين النبي صلى الله عليه وسلم هو من الدين. وثبت في ذلك البرهان والدليل فتدعو إليه. الثانية.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 تنظر في المدعو ووضع الحالة الدعوية وحالة الأمة مع هذا الشيء الذي تدعو إليه ويدخل في الدعوة إليه أصالت الامر الأمر النهي عن الموت والرفق يكون شدة ويكون لينا لأن كثير من الناس تظن أن الرفق هو اللين هذا ليس بصحيح الرفق تارت يكون شده وتاره يكون لينا وإن كان أكثر من أهل العلم يرى أن الأفضل في الرفق اللين وليس اللين هو الرفق واضح بمعنى أنه ليس كل رفق لينا فقول له قولا لينا لعله يتذكره او يخشى واخرون نازعون في ان يكون الاصل في الرفق هو الليل لوجود احاديث اخرى تدل على خلاف ذلك تحديد ابن عباس في قصه الرجل الذي اتخذ خاتما من ذهب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 كثير من الأمور ولا يحسنها يقول لا لا أنا أرى أن الشدة هنا هي الرفض نقول أن التقديرات لا تكون هكذا جزافا إنما تكون عن علم وبصيرة عن علم وبصيرة فالنبي صلى الله عليه وسلم كان قد سبق وبيّن للأمة حرمة الذهب على الرجال فلو أنه راع مشاعر هذا الرجل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 طيب لو انه لم ينكر بشده عليه الصلاه والسلام لتوهم اخرون كذلك ان الامر ليس بذاك الشديد فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا نظر الى مصلحه الامه مع انه سينال هذا الانسان من الصحابه رضي الله عنه عنهم شيء اليس كذلك لكن المصلحه اكبر من ذلك فجبد الخاتم بقوه ورماه هو في الارض بعد هذه الحادثه هل يتوهم انسان بعد ذلك انه يمكن ان يترخص في خاتم الذهب الرجال ابدا ما يقع هذا المطلق حتى قيل للرجل بعدها خذ الخاتم بعه وانتفع بثمنه قال والله لا اخذ شيئا القاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلاحظ لما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 فهذا الموقف الصحيح في هذا المقام فاهتدى به الناس واهتدى به حتى هذا المسجد وتأثر بفعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنه زهد في ثمن القاتم أباء في حصد قصة الأعراب الذي بال في ناحيه من المسجد سعمل النبي صلى الله عليه وسلم معه أليم مع أن الصحابة زجروه قال لا تزرموه لأنه لو أزرموه تشتت البول في المسجد وانتشرت النجاسة وأصبح لا ندري أين بقع النجاة ثم يتضرر هذا في خاصة نفسه يحصل له حبسون ونحو ذلك هو اعرابي لا يعرف كثير من مسائل الشريعة ربما يتضرر من جهة الشيطان يبغضه في ذلك أي في الدين ونحو ذلك وتعرفون أن هناك بعض الأعراب معتهم الله جل وعلا في كتابه العزيز كما في سورة التود وهذا الذي حصل فعل أنه كان يجهل هذا الحكم ولهذا جاء في بعض دعوات غير الصحيحين قال يا رسول الله والله ما برنت إلا صعيدا أفيحا من الصعودات فقلت فيه مساجد الصحابة والمسجد النبي صلى الله عليه وسلم ما كان بأحوان هذه منمخ ومرتبون لا ما استسابه تذكر بالله والدار الآخر أو إذا ما كان مفتوحاً ومبسطاً فيه رمل وحجاره جلس باني هذه عادة في الباديه هو إذا حبسه البود جلسه باني وتعرفون من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن البول لا يستلزم فيه البعد عن الناس فقط أن لا يروا عورته، أن لا يرى عورتك كما في حديث سليسة في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم بالا امتاعي لسباقه في قوم فبالا قائما وقال له ادنه ادنه حتى قام عند عقبيه يعني ساتر له اطاه ظهره وتبول النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف الغائب كان يبعد المذهب عليه الصلاة والسلام فهذا الأعراب تصرف بطبيعة حاله التي يعيش بأبيها في, في البادية فجلس فبا فالموقف هنا يحتاج إلى ماذا إلى الرفق والرفق هنا يشعر الليل في قصة عائشة في قصتها مع بريره في اشتراط أهلها الولاء لهم والولاء لحمة كنحمة النسب تلحق الميراتة بالمعتقي إذا, إذا لم يوجد للمعتقي وارثا اشترطوا لهم الولاء فسألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له فقالت فقال لها اشترطي له الولاء يعني هذا لهم لا قيمة له مهما يكن من شروط وتعاهدات وموافير وخارج لا قيمه لها ثم صعد النبي صلى الله عليه وسلم منبر فقال ما بال اقوام يسترقون شروقا ليست في كتاب الله كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مئة شرط شدد النبي صلى الله عليه وسلم في المسلم على كل اذن نخلص ان الرفق يكون شده ويكون لينا ولذا قال سبحانه الثوري رحمه الله تعالى كن عالما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 وهو في نفس الوقت يسمع الاغاني وانت تعمل منه هذه الحال فإلى ايه ما تدعو الان الى الصلاه الرسل وعدوا في اقوام فيهم زنا وفواحش الوجوه وفيهم شرك اكبر بداوا بماذا الشرك الاكبر ولقد بعثنا بكل امه الرسوله ان يعبدوا الله وحده لا شريك وبعد ذلك جاءت الشرائع في تحريم هذه المنكرات والضلالات رجل يشرب الدخان ويصنع الصعود ويقف في الاضيح تبدأ تبدا بالشرك بالله عز وجل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 ولو على الشرك بالله عز وجل يقول دون درق للفتنة درق للفتنه أي فتنة هذه وأن هناك فتنة أكبر من الشرك بالله عز وجل حتى تدراها وهذا بعث الرسل عليهم صلوات الله وسلامه إلا لتمييز الحق من الباطل ورفع منار التوحيد وهدم الشرك لكن الاسف الشديد الموازين مقلوبه منقوصه الان في حديث معاذ الصحيحين في بعثه صلى الله عليه وسلم عاده اليمن قال فليكن اول ما تدعوه اليه شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فانهم اجابوك لذلك تجابوا قبل التوحيد عملوا به وهذا دعاء ان الرسل يكلمون الناس اول شيء بماذا بالتوحيد وهذا معنى قوله تبارك وتعالى في سورة يوسف فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين امين كلمه بماذا بالتوحيد ما كلمه بالأحوال الاقتصاديه وما كلمه في قوية التي لما كلمه بالتوحيد فلما قبل الملك وأدعم تولى له عملا قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ علي. فما دخل السجن عليه الصلاة والسلام الا للتوحيد اني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويقوم ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن خير الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء أنتم وآباؤكم ما ان الله بها من سلطان الى تحكم بالله لله امر الا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون بعد هذا كله يقول انسان ان هناك نبي من انبياء الله يبعث الله جل وعلا ليدعو الناس الى اقامه دنياهم وتضييع دينهم كيف قال هذا في كريم ابن كريم ابن كريم ابن كريم يوسف ابن ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم الخليل عليه عليهم وعلى الانبياء وقد اتم التسليم وهذه زلة كبيره وخطيره حقيقه وقعت في بعض اهل العلم ولكنهم يدرون على الأجل والأجرين كما في حديث عبد الله بن عباس الصحيحين إذا اجتاد الحاكم فاصاب فله اجران واذا اجتاد فاخطا فله اجنون كيف يقول قائل ان يوسف عليه الصلاه والسلام تولى لنقول الان في امور يا اي وجرف الاقتصاد او الماليه لطاغوت يحكم بغير شرع الله عز وجل هذا باطل وهذا ادلال عن انسان لم يستبصر في حقيقه هذا المقود نقف عند هذا ونكمل ضوابط في الدرس القادم إن شاء الله يجبين. من اشترط أي إذا اشترط المخطوبة على من يريد ان يتزوجها أن لا يتزوج عليها الراجح في هذا المثل عندي والله أعلم أن هذا الشرط له لا قيمه له لا قيمة له لأنه مخالف لكتاب الله وسنة رسوله الله تعالى يقول فانكحوا ما طاب لكم من المساء يأتي يقول ما يقول لا في الغرفة الواجب علي ان نوقظهم من النوم عند الصلاة نعم يجب عليك لو من المنكر يجب عليك وإن لم تفعل تأثم وَإِنْ أَبَوُوا الصَّلَاوَى عَلْفَاً أَمْ تَلِكِينَ بِاسْلَتَاتُ جَالِسْهُمْ عَلَيْكُمْ السَّلَامُ الله بَرَكَاتُهُ يسأل عن سوء الحفظ من عمل فيه التكرار والاستغفار بعد دعاء الواحد القهار تكرر وتستغفر وتستعين بالله جل وعلا وتلح عليه بالدعاء والله أعلم